وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بيئة من وبيه كم زجنا له كم زجنا له سوء عمله واتبعوا أهوائهم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 وَتَكُومَانِ انْحَمِينا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ يَدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واستبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء